من سئة عمالنا من يهدي الله وما يضلل فلا هادئ له لا الله لا إله إلا الله وحظه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقولوا حقا تقاتل ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس تقوى ربكم الذي خلقكم من نفس موحيلة وخلق من زورها ومسلمنا رجالا من الكثير واتقوا الله الذي تساءلون به والعوحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم أغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أضف الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاته وكل منفس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعده <تصفيق> ثم ما بعده اخواتي الكرام ما انما التفسير وبلغنا الى قوله جل في اولاد وصلنا لهم القوله قوري تعالى ولقد وصلنا رقم القوله العذون يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به هم به وبنوا واداروا عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين ولذلك دون اجراهم مرتين بما صبروا واداؤهم بالحسنه السيئه ومن ما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا عنه فقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبت الجاهلين هنا في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم قال العلماء في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القوله اي ولقد فصلنا لهم القوله بينا لهم القوله ادلنا الى كتاب مفصلا مبينا ولقد وصلنا لهم القول ايعرف الصنا وبينا لهم القول وقال الله تعالى وجلنا لذكر وتبين للناس ما نزل ما نزل اليه فقال الله تعالى قال قال لا تحرجني بلسان الفتات الرب ان علينا جمعه وقلان فاذا قرانه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا نعم ولقد وصلنا لهم القول لعدهم يتذكرون الذين من قبلهم به يؤمنون قد بينا قبل ذلك بان الكلام هنا على في قوله الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ترى المؤمن واهل الكتاب قيل مسلم واهل الانجيل قيل مسلم اليهود هو الحق انه عام على كل من اوتي الكتاب قبل انبيي صلى الله عليه وسلم لان الله ويبقى الأمر على على العموم لما نخصص الذين اتيناهم هذا تعميمه الان الاسماء المبهمه دائما تدل على على العموم الذين اتيناهم الكتاب الذين فتدل على العموم الذين اتيناهم الكتاب هم من قبلهم به يؤمنون يعني وعلموا بأن النبي هو الحق والرسول هو الحق وأيضاً كان بنفس الصفات التي جاءت بها التورات وجاءت بها الإنجيل أسرعوا بالإيمان بيه والذين آتناهوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون طبعاً ضربوا مثلاً في ذلك عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رجاء الله عنه وأرضاه وكان حبره من أحبار اليهود والذي اامن بالنبي عندما قال انما رايته وعلمت انه من وجهه انه ان وجهه ليس وجه كذاب ولما دخل المدينه قال الناس اعطاه الطعام اعطاه الطعام ووقف السلام وصله بالله والناس نيام تدخل الجنه بسلام فقدام انا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم بانني اسلمت قال لا تخبرهم بانني اسلمت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم بانني اسلمت لما اسلم جاء النبي قال ما ما ما طلبونا اضل من سلفيكم قالوا هو هو افضلنا وخيرونا قال بذلك فقالوا يا رب لما قال بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت من اسلم قالوا لا نعوذ بالله من ذلك فدخل عليهم فقال اشهد الله اني رسول الله اسلم فقالوا هذا قالوا هذا احقرنا ابن احقرنا اكد فعل فعل اليهود لثنوا وقبله هؤلاء هم الذين بعثهم النجشي الى النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القران وسمعوا بالايات التي تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بكوا, بكوا كثيرا ثم واسلموا فهؤلاء هو المقصود بهم هؤلاء بانهم بكوا كثيرا واسلموا فقال قال الله تعالى عند لفيم الذين اتيناهم كتابهم به يؤمنون ولا مخالفه بين بين التفسير بل المسلم التابع عموما قد اسلمه عندما عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا يذكر عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا ان كنا من قبله يا مسلم قالوا واذا ذكر عليهم عند القران تطلع عليهم الآيات قالوا آمنا به ان كنا من قبله يعني قبل نزول القران مسلمين مخلصين لله وحده لا شريك له موحدين مؤمنين برسله مصدقين بغبيائه وذلك قال ايضا لما جاءهم ذكر النبي السلام صدقوا بذلك وعلماء التفسير يا عو باب ان الآيات نزلت في اصحاب النجاشي الذين ارسالهم من النبي صلى الله عليه وسلم فلما سبعوا الآيات بكوا وظرفت عينهم مما علمونا الحق واسلاموا نتلاهي رب العالمين لذلك ازالنا اشدنا نأتي عدوة النبي امام لهذا الذين اشهدوا و ولا تذلنا اقرب مده ان الذين قالوا اننا صارنا منكم مسلمين وقسموا انهم لا يستكبرون قالوا تعالوا اسمعوا ما, ما يعني استمعوا القران منذ صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى بين حلوم انهم استلموا انهم امنوا انهم يعني ضربت عيونهم بكاءا انقيادا وانصياعا واستسلاما للقران الذي يتلى عليهم عليهم قالوا امننا من قبله مسلمين وهذي داد على أنه من النبي إلا دعا أمته إلى توحيد الله جل في أولاد لأن أفضل الإسلام هو الاستثلام وتوحيد الله جل في أولاد قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين في في هذا الباب أنه لهم, لهم أجران وهذا قضرت بسمن صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلمنا الكتاب فله اجران لان يكون قد امن امنا بنبيه وامنا وامنا بمحمد صلى الله عليه وسلم امن بنبيه وامنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا الايمان بالنبي والايمان, بنبيه والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم يكتب الله لهم الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم الاجر من امن بنبيه من الكتاب امن بنبيه وامنا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني, يعني هذا الرجل لم تتلاعب به الاهواء ولا الدنيا بل أراد الله جل شعلا والثاني هو عبد قد أدى حق موري وحق ربي جل شعلا فله أجران وإذا المرأة أعطقها أعتق سيدها وأدبها فأحسن تغيبها فتزواجها فله الأجران له أجران وقال قال الله تعالى يؤتون أجوان مرتين بما صبروا أدرونه للحسنة السيئة ومرزقوا من المفخون قال أولئك يؤتون أجوان مرتين كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بما صبروا بما صبروا من الذي عليه صبروا صبروا على الكتاب الأول ثم صبروا على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم هذا قاله قتادا والثاني أيضا أنهم صبروا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثا ثم على اتباع هنا بعث والمعنى لما ذكرت صفاته في التوراة أو في الانجيل آمنوا به آمنوا به ولا يعترضوا ولما ظهر اتبعوه وانخاذوا له واستسلموا فهنا صبروا مرتين وقيل بما صبروا أولئك قوم قد أسلموا وقاموا من كافرون فساموا من سوء العذاب فصبروا على ذلك من أجل الإسلام وفي قوله أولئك وقتانا أجواء مرطين مما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما لا من فقود وهم يدرؤون بالحسنات السيئة المعنى أنهم عفوا وصفحوا عن ظلمهم وهنا من الأخلاق النبلة أنه يقابل السيئه بالحسن لا يقابل السيئه بالسيئه وهذا كان كان امرا يعني ظاهرا بان العفو وحسن الخلق هو الذي اثر في الجميع العفو وحسن الخلق هو الذي اثر في الجميع قال قال ويدركون بالحسنات السيئات ومن مرتقاه المنفقون فيه وجود والكرم والعطاء وكما قلنا من ذلك أجل الأرضاتي أن نفع المتعدي أعظم عند الله قدرة من النفع الذاتي نعم. قال أولئك أبتون أو أرجو مرتين من صورة ذرونا بالحسنة سياء ومما رزقناه المنفقون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكرم الكاني يدعواني يقول لاني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا وان الله على قد امسكهم وفق عليك انا لم امسكهم وفق عليك والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما نعم يعطي عليه الصلاة والسلام يعطي يعطي عطاءا لا يخشى الفقر تفضل تفضل جميل جابر عمر الله بكم السلام كيف الحال عمرك عمرك باقي حبيب اذو ثلاثه والفيسمه ما خلناش قال الان كان تونا اجرهم مرتين وبما صبر وعدناهم بالحسنات سياما ورزقناهم من فخون ورزقنا وقلنا ان النفاق والعطاء والجود, والجود هذا نفع متعدي وهنا نفع متعدي عند العلماء أفضل عند الله وأبقى من النفع الذاتي <تصفيق> قال وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون ولكم أعمالكم سلام عليكم لنبتاء الجاهلين عدد الصفات الحسنة التي هم فيها وإذا اسمعوا واذا سمعوا الذغوا اعرضوا عنه واذا سمعوا الاغوا قالوا علما انا بلغوا استتابعا اختلفوا في اللغوه في قوري واذا سمعوا اللغوا اعرضوا عنه واذا قال العلماء الاذى والسب اذا سمعوا الاغوا والسب قالوا مجرد وسائر الشرك قال الضحاك استاذ انهم قوم من اليهود امنوا فكانوا يسمعون ما غير اليهود من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأترون ذلك ويعرضون عنه قال ابن زيد وقال من سخم لا فيه قولان يعني إذا سمعوا اللغوة السبب والأذى وقيل الشرك أعرضوا عنه لا, يعني لا صح أن يقول ذلك فإنه لا إعراضة في مسألة مسألة التوحيد ومسألة الشرك هم لا عنه الصفحة كان أول الأمر نعم ثم ذلك أخذوا بالشدة قولا الذين اودوا الذين قاتلوا من دون ظلم ان الله على نصرهم فالقدس وهي منسوخه قال منسوخه بقول الله تعالى قاتلوا المشركين كفاه وان سمعوا اللغو الاذى والسب كما قال جالس الله ده الفلاسفه من عن الجاهلين وإذا سمعوا له أعراضه وهذه ليست منسوخة بل المسألة على حسب ما تكون بالحالة في الأوقاف التي يكون فيها المسلم في ضعف أو في قوة أو في دعوة أو المسألة تدور مع مع الموقف في حيث يدور يعني القضية قضية, أحوال. القضية قضية أحوال والحق أنه قال لا, لا ليست منسوخة في هذا في البدء وإلا فقد يكون من الفتنة والذكاء الإعراض والتوافل عن الأعداد من اجل من اجل ان معينا له فيها من الله برهان نعم قالوا قالوا سمعوا الله ارادوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم يعني لنا ديننا ولكم دينكم أو, او نحلم عليكم ولا نتصف في اعمالكم ولا نرد السيء بسوء لانهم ارادوا الدعوه الى الله لا فلاح ذلك لانه لابد من مقابله من مقابله ال, ال, ال, ال اللبي العفو الصف ثم ذلك حتى يتمهد الطريق للدعوه الى الله جل جلى في علاه قالوا وريد سمعوا الابوا اعرضوا عنه فقالوا لانا اعملنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهليه سلام عليكم لا نبتغي الجاهليه لا نبتغي الجاهليه معناها السلام عليكم لا نبتغي الدين الذي انتم فيه دين الشرك والكفر بالله جل في علاه لا نبتغي دين الجاهليه وهذا هنا ليفهم المعنى استاذ لا نطلب مجاورتكم استاذ لا نريد ان نقول جهاله مع ان بالعرب كان في ما فيه من الصفات اللي هي قال فيها الا فلا جهالا عن احد احد سنجه فقره الجهال الجايدين فالغرض المقصود امروا في الصف بالصحي رغم ادائه الثبت ورغم ما وصل اليه اهل الكفر من التكبر والتجبر والصفاقه والحمق طبعهم ولكنهم قمروا بالصفحة أولاً ولكن لما تأسس دور الإسلامية كان الأمر أختلفه نعم قالوا لا نبتلك جهيلي قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي ما يشاء وهو أعلم بالموتدين في قولي كانلك لا تهدي من احببته الخطاب للنبية صلى الله عليه وسلم انك لاتهدي من احببته لكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمثال انك لا تهدي من احببته نزلت عم النبي صلى الله عليه وسلم سيابي طالب فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبر به الشكر فقد عل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا العم قل كل كلمة صلى الله عليه وسلم Double كل كلمة احج لك بها عند الله قل لا يَلَهَ إِلَّاymَ إِلَّا فقال له أبو طالب قال لولا أن القوم يأخذونها علي ويقولونها جدعة من الموت لا أقررت بها عينك في, و... في الوقت أنه قال لا أقررت بها عينك هذا المقصود وليس المقصود تلاوته ما يرد الله بي خيرا فقر في الدين يعني شوف انظر هو يعني قال أو قرر بها عينك ويقول ليس إلا ليست ديانة ولا توحيدا بل إخرى عينك فقط وعنده أبو جاهد وعطبة يقولان أطلع عن ملة عبد المطالب فما مات إلا أن قال أنه على ملة عبد المطالب فاشتد, فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لك ما لم أنهى عنك لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك والله جاء على يقول عمل له عملته زين قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعييرني نساء قريش يقول إنما أحمل على ذلك الجزع لأخررت بأعينك ثلاث قال لأخررت بأعينك لأخررت بأعينك لكن المسألة أيضا ليست دينا فلا تنفعه فأنزل الله جل فعلا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء فقال له لأستغفرن فقال لا لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله جل فعلا وما كان للنبيين ما كان نبيه الذين أمنوا معه أن يستغفروا ولو كانوا أوليق قربة إلى آخر الآيات. قال إنك لتادي من أحببت ولكن الله يعدي من يشاء وأعلم من المتدي هنا ولكن الله يعدي من يشاء لقد أن تعلم أنه هذا بس شهير بل اختياراً لعلمه علاه من الحق بذلك ولذلك قال الله عزيز وعلا الله كان عليما حكيما وعلم وحكما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشارف رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فهو ما يدخلوا إلا أنهم حل ولكن الله يهدي من يشارف وهنا نفى عن الإنسان من هدايا إنك لا تهدي من أحببتها معناه قال له في إغاية الأخرى وإنك لا تهدي إلى المستقيم قلنا نعم المثبت راجل الممشي هنا لفعانه نداية ذات الخلوب النبي لا يملك خلوب العباس ولا يملك خلقة القلب ما يملك ذات. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء علما وحكمه سبحانه وتعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال وقال في ضللنا فلما ذاقوا اجاب الله قلوبهم هم الذين فعلوا ذلك والامر كله لله لا ينفذ الا لا الله شيء والله تعالى يشاء من يرد أن يهديه الشيخ صدر الإسلام أن صدره ضيقا حرجا كنفى الصاع عبد الثمان ولكن الله أهدي من يشاء قال وهو أعلم بالمتدين وهو أعلم بالمتدين وبيل لك أيضا أنه ما هداه إلا العلم أنه محن قابل وما أضل الآخر إلا هو يعلم أنه يتحق العقاب وأليم العذاء انك لا تهدي من احضرتك ان في الله يجئ وهو اعلم بالمفسدين وهو اعلم المعتدين فحاله أيضا على علم الله جل في علاه سبحانه انه يعلم مكانه ما يكون وما يكون لو كان جاء في سيفون يعلم المصلح حمله المفسد سبحانه مجلج علاه فيوفق فيوفق المصلح الاصلاحي واما لذلك فالله بكفيل واما الهدايه العامه هدايه ارشاد وبيان الضلاله للجميع نبأ الله عنه هداية الخلوب لكن أذرت له هداية العامة لذلك قال أنك لا تهدي من أحببته لا تهدي أنت لا تهدي قلبه والذي يبلي القلب هو الضاجل الفعلات ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم, وهو أعلم المهتدين وقالوا إن تتبع وقالوا إن تتبع الهدى معك ان من ارضنا او لننكن لهم حرم امنا وجعل لي ثمرات كل شيء رزقا لنا قلنا وقالوا ان نتبع الهدى معك متخطف في من ارضنا قالوا ان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا قال ابن عباس ومنثهم من قريش ارادوا والناس المقراشة أرادوا ذلك نعم قال دام عليك أن الحاجة بن عامل أم نوفل وذكروا ناسا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا لا أعلم أن الذي تقول حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخابة أن, أن تتخطفنا العرب من أرضنا فلما اتوا قالوا ان تبعناك ادي دينك اختنا العرب وخلفا ديننا اياه والتقطف والانتزاع بسرعه منا يعني ينتزعوا منا ارضنا ويجعلونا يعني يشردوننا فرد الله عليه تكفل الله بالرد عليه قال اولم نمكن حدا محرما امنا والتقطف الناس من حوله يعني الم نسكنهم حرما ونجعل هذا الحرم امنا وأنتم تعلمون ما حدث لأمرها فالحرم أمن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها حرام وما استحلاها أحد قبل وإن الله أحلها لنبيه سع واحد اتبع الهدى معك المتخطف في الارضنا ولم نمكن لهم حرما امنا وهذا البلد الحرام امن انت ترى حتى الطير عام امن في طير الغزاء كل ذلك يعيشوا امنا في الحرم ولم نمكن لهم حرما امنا مش بقى اليه سمرات كل شيء رزقهم من الجنة ولكن اكثرهم لا يعلمون طالا اولم نمكن لهم حرم امنا يجب اليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكنا نسلم لا يعلم وهذا رزق الله علا جعله ثابتا في هنا مكه او بمكه ولذلك ان ابراهيم على السلام دع رب اجعل هذا البلد امنه ونجني اوليا اعبد الاصنام رب انهن ظالمه كثيرا من الناس هذا البلد امنا وقد دعى ابراهيم على السلام بمد مكركم ودي قال الله تعالى اولم نمكن لهم حرما امنا يجب ال اليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن اكثرهم لا يعلمون يقولون ذلك ولو صدقنا اتبعوك وان الله تعالى قد رزقهم بكل حاجه وصب ومكن لمكه يستطع احد فتحها حتى ابراء جاء رأيتم ما فعل الله به لا. وقالوا من التابع الهودة معكم متخطف من أرضنا ولن ممكن له محرم آمنا يجبه ثمرات كل شيء رزقا من لدنها ولكن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثرهم لا يعلم ولكن أكثر من الناس لا يعلمون لا يعلمون أن الله جاء لي ملكوت كل شيء لا يعلمون أن الله قد يصر لهم حرماً أمناً وأتاهم بالرزق من كل مكان لا يعلمون أن نجاتهم في الإيمان ولداية بالله رب... بب... ب... بما أرسل الله جاء الله وأنزل في الكتر. لا يعلمون ولا يعلمون لقابل الخيم الذي ينتظره من كفر بالله جاء الله قال إنك لتهد من أحببت ولكن الله يهد ما يشاء وهذه الهداية الخاصة قال وهو أعلم بالمهتدين وقال إن اتبع الهدى معك المتخطف من الأرض طعا في قوله وهو أعلم في فإنت لا أن الله ما هداهم إلا هم حق بالهداية وقالوا إن اتبع الهدى معك المتخطف من أرضنا أولا نمكن لهم حرما آمنة يجبأ لي كل شيء رزقا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون لاخيم يصدي وهم يأكلون فرج الله لهم بالحرم الآمن وجعلهم ملوكا ورد كل كيد يكيذ لهم ومع ذلك لم يدعينوا إلى الله ذا لفعله لذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون, لا يعلمون ما يفعهم مما يضرون وكما أهلكنا من, من طالة بطرة معيشاتها نقوم بهذه الآية افاظ <tövendis> مصمتا <tövendis> <tövendis> فالرد على النشارع في القولة قد وصلنا لأم القولة كتاب المستبين لا يحتاج إلى التأويل الله شكوراً شكر الله إيمانهم بعيسى عليه السلام إيمانهم بموسى ثم إيمانهم بالنفس السلام أمنوا بالتوراة وأمنوا بالخلان وعلى وضاع فلام الأجر شكر الله وضاع فلام ربطكم بالدار ربطكم ليفتا على دين قليل المر على دين قليل الهداه والاضلال قادر الرحمن الهداه والاضلال قادر الرحمن في سلسله صدقه يا رب يا رب رب يا رب يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا دم لها هل أنت ذلك وترد على السيلة وهي في العشين هل أنت ترد أنه مزوج على فيسبوك يعني مزوج على فيسبوك يعني... آه يعني السيلة إن كانت الأخط طرى فيه ديانة خلقا وترى أنه كف لها فلا أراها ترده ما أراها إلا مغبونة إن ردت بشرط أن ردت يكون كما خد كف لها وتراه كفاء لها وتراه أيضا قد اتصر بالصفات التي التي هي تراها ده يعني وفقت الكفاءة فأنا أراها أن ترد عليه نعم وترد على الأسئلة بل وتعطيه مكانها ليتخدمناه وقدام الكفاء فلا بد ان تقبله المغبونة هي يعني ترضي مثل هذا إن كان كما قلت كف أمي قلت أنا فهمت خلص فهمت وقلت لها تجيبه ما دام خد توفر فيه الصفات التي هي تعلمها وأنه كف إلها فلا تضيعه نعم نعم عسى الله جلاله أن أتقبل الله. في القرآن مجاز المسألة الخلافية بين العلماء فمنهم يكون فيها مجاز والصحيح الراجح أن القرآن ليس فيه مجاز الصحيح الراجح أن القرآن ليس فيه مجاز لا القرآن ليس فيه مجاز القرآن كله على الحقيقة والمجد يجوز حسفه كيف يكون في القرآن ما يجوز حسفه استغفر الله طبعا أصلا إذا, إذا تخدم لها ويعرفته كانت تعرف مثلا هو عندها قريب منها أو في نفس المكان اللي هو فيه أو كان عليما او طالبا للعلم المجد وقد اشتغل بأن الناس أنها منطلب تعلم المجدين فهذا أي مرأة ترفضه امرأة عندها غباء مستحقا أو امرأة مخبونا إذا كانوا كفئا لها كما قلت وتوفرت توفقت ظروفه مع ظروفها فهنا يعرف بهذا يعرف يعني هذا الطريق طالبا فينا ففيه فيما أنت عدد فإن كان لن تعرف أما الآيات فالآيات كلها على الحقيقة هم يتمسكون بقول الله جل فعلا يريد أن ينقذ فأقامه ويتمسكون بقول فأسأل قلة التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها كل هذه من لغة العرب والجدار له إرادة نعم له إرادة له إرادة الجدار يحب أما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبد نحبه ويحبنا نعم وأيضاً إلا أخرى وأسأل القلية التي كنا فيها هذه من لغة العرب ايضا وإن كان المعنى إسألها للقلية لأنه مش ممكن يسأل حيسأل العبل أداة التسير في الأرض نعم. وهذه من لغة العرب معروفة في القرون الخيرية لأنه ما من أحد المتقدم الامرأة إليه لو كان مفزوجة من الصحاوة يعني طبعا هذا لا يحمل مكلامي أنه, إنه, إنه واجب عليها أن تقبل لا قلت إن خطرت خطرت مغبونا